هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من هذا وجوها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حمل خفيفا فمرت به. فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَى وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا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 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلْيَسْتَدِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 لدعوا شركاءكم ثم تيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ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 بِكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالْكُنْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرْعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ